عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدير لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرا أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من ك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكر فمن شاء أذكره. Siis صحف konfin, monka ruoma, narufuuretin, كرام Aidi, saferra, ما umberra, putinel insanuma, ما putinel من etferra, شيء خلقه من خلقه ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره، كلا لم ما يقض ما أمره، فاليوم يُرِي الإنسان إلى قعامه أن صبا ثم شقنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنب وقبا وزيتون ونخلة وحدائق الباء وفاكهة وأباء متاع لكم ولأعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يبني وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبره ترهقها قتار أولئك هم الكثرة الفجر.